بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة تسكيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة الوسطية في تربية الأولاد مع فضيلة الشيخ إبراهيم ابن عثمان الفارس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا ليعلم مقدار المسؤولية التي حملها, حملها الله سبحانه وتعالى إياه والتي ينبغي عليه أن يؤديها كما ينبغي أن يكون الأداء وأن يزيحها عن كاهده بالطريقة الصحيحة السليمة فتكون أو فيكون حاله يوم القيامة كما كان يحمل راية تسلمها إلى من وهي سليمة خفاقة عالية لم تتغير ولم تتبدأ ونحن أيها الأحبة مع أولادنا بهذه الكهزية وبهذه الصورة إذن حديثنا أيها الأحباب الكرام سيكون عن مسألة الأولاد وتربيته ولكن هل يترى تربية الأولاد تطرح وتطرق متكاملة شاملة في محاضرة واحدة وفي لقاء واحد أقول ان هذا من الظلم لهذا الموضوع العظيم المتشاعر الكبير إذن أنا لن أتحدث عن تربية الأولاد على الإطلاق إنما هي عبارة عن وقفات تربوية وجوانب تجريبية حول مسائل الأولاد وتربيتهم أحببت حقيقة أن أبثها إلى إخواني الأحباب لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وقبل البدء في هذه الوقفات أحب حقيقة نشكر مكتب الدعوة على هذه الاختباطة الكريمة وعلى هذه الدعوة التي أشأل الله أن تكون مباركة وأسألهم أو أسأل الله لهم المزيد من العون والسداد والتوفيق والنجاح إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة عندما نتكلم عن هذه الوقفات التربوية فإننا لا نخصص الأولاد بالذات طبعا حتى لا يكون المفهوم أن المقصود هو الولد الذكر بل نريد أن نشير إلى البن ونشير كذلك إلى الأب والأم والزوى الزوجة والخادمة والسائق وغيرهم لماذا؟ لأنهم جميعاً يشكلون منظومة ترضوية داخل البيت فالطفل يتأثر بهؤلاء ويأخذ منهم ويعطيهم فيأخذ السلبيات ويأخذ الإيجابيات إذا لابد أن نشير إلى هؤلاء ولهم بعيد كذلك بد من الإشارة إلى الجوالب الغير متحركة أو الثابتة أو الجامدة في البيت فلها آثرها كذلك في الجوالب الترضوية إذن سنجد أن هذه القضايا من الأمور المهمة التي تحتاج فعلا إلى أن نطرقها عند حديثنا عن قضية الأولاد وما يتعلق به أيها الأحبة إننا نعلم ونعرف جميعا أن كل بيت يختلف عن غيره في القضايا السربوية وكل إنسان له منهجه في الأساليب التربوية هذا المنهج ناجع من ماذا ناجع من خلفيته السابقة بمعنى أنا أقول أن أسلوبي في التربية لا محالة يختلف عن أسلوبك أي. وأسلوبك أنت يختلف عن الثالث حتى ولو طبقنا الأساليب التربوية المشت... المتشابهة لماذا لأن التطبيق هنا مبني على الجذور الجنائية ليه ولسك فما هي جذور التربوية انا كيف رباني أبي وكيف ربتني أمي وكيف ربتت أمك وأبيك كذلك إذن أنت اشتقيت من أصل وتريد أن تحقق أصلا مشتركا بيني وبينك فلابد أن يحصل بعد التغير تأثرا في الأصل التربوي الذي عشته ومن ذلك هذه القواعد التي سأذكرها لا يلزم منها أن كل من تطبقها لا بد أن يساوي غيره في النتائج او في الاثار التربوية فقد يقول قائل انني اخذت بعض القواعد وطبقته وغيري طبقتها طبقتها فلم نجد ان هناك فلا بد ان تنظر الى الجذر التربوي لك ولزوجتك او لمن في البيت ممن بيدهم اه اتخاذ اجراء مناسب في العملية التربوية درشنا لهذا اليوم ايو على حبة الكرام سيحتوي على النقار التالي النقرة الاولى وقفات تربوية مع الشلف الصالح يليها وقفات تربوية لأناس معاصرين نريد ان نربط الحاضر بالماضي ونتأثر او نرى مدى التأثر الحاضر بالاشخاص الذين شبقونا ثم بعد ذلك نقف وقفة مع عنوان ينوكد فيه على بعض الوقفات التربوية ثم بعد ذلك ننتقل إلى عنوان آخر وهو دروس تربوية موجزة متعلقة في الواقع المعايش أو نستطيع أن نسميها تجارب حياتية متعلقة أو متبطة بتربية الأولاد أو البنات ثم بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى متعلقة في الوسائل المعينة على التربية الجادة نريد أن نشير إليها إشارة مختصرة موجزة ثم بعد ذلك نختم كلامنا بمحطات تربوية قل من يفهم كيفية التعامل معها. بعض المحطات او اللقفات التربوية يعني كثيرا ما تطوف على الانسان فلا يتعامل معها التعامل السليم فيقع في اشكاليات تربوية قد يجد ثمارها مرة في مبادئ. اولا نبدأ في بعض الشير التربوية الموجزة عن السلف الصالح رضي الله تعالى عن المعرضاهم فنقول الوقتة الأولى عندما ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر وتوجه الصحابة الكرام معه إلى هذه الغزوة العظيمة وتقابل الجيسان جيش الإسلام بقيادته صلى الله عليه وسلم وجيس الكفر بقيادة فرعون هذه الأمة أبو جهل وفي لحظات الانتظار لاجتماع الأمر النبوي العظيم في البدء بالمعركة وإذا بعبد الرحمن بن عاوث يحدث رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحديث عجيب يقول كنت واقفا أن تظر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا بأحد الشباب الصرار يهنس في إذني ويقول لي يا أمه يا أمه أين أين أبجه فقال وما تريد به؟ قالوا, قالوا أريد أن أقتله فلقد علمت أنه كان من أشد المناوئين والمحاربين للرسول صلى الله عليه وسلم أو المؤذين له فأشرت إليه يقول وبعدها بلحظات وإذا بالشاب بالآخر يهمس في أذن الأقرة ويقول نفس الكلام فأشرت له يقول وعندما ألم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعرشة وإذا هؤلاء الشباب الاثنين يتجهون وبقوة وبسرعة إلى الهدف المقصود وهو فرعون هذه الأمة وكل منهما يضربه بسيفه ضررات أدت في مباعت إلى أن ينفذ أنفاته الأخير إذن هؤلاء الصغار الشباب الذين كل منهم كان عمره لا يتجاوز الستة عشر ربيعا أي يمثل شابا في اولى ثنوي في في هذا الزمان انظروا الى مدى الاهداف التي تمنوا الوصول اليها وانظروا الى كيف كان الناجج الذي قطفوه اذا هذا عبارة عن ماذا عبارة عن اسلوب ترضى ناجح قاده المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الامة عموما ومع الشباب خصوصا اثمر عن هذه او اثمر هذه التمرة العظيمة. في ذات المعركة كان هناك شاذ صغير البنية وضائل الجسم وكان قد خرج مع أخي الله من جهاد مع أخيه سعش ابن أبي وقاف وهو عمير رضي الله تعالى عنهم جميعا وكان عمير يتخفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريده أن يراه لأنه متميز بصغر جسمه وضعالته ومع سن صغيرة كذلك فعندما رآه عليه السلام ناداه ثم أخرجه من العسكر وقال له أنت صغير فبدلت يبكي عمير بكاء حارا فسألها المصطفى عليه السلام لماذا تبكي فقال لأنني أريد الجنة وأنت تمنعنيها يا رسول الله فرقى له عليه السلام وأدن له فقام أخي سعد بإلباسه السيف حتى أن شعد حدثه يقوى يقول وكان وكانت حمائر السيف تخط في الأرض يخطه في الأرض يسحب في الأرض ليه بضعالة جسمه فطبعا السيف يعتبر طويل بالنسبة لهذا الشاب الصغير ولكنه اخذ سيفه وقاتل ثم استشدى او قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه فهذا الشاب من يرد رباه على هذه الهمة العالية وعلى هذا المنهج العظيم منهج تقديم النفس والروح في سبيل ان يموت شهيدا ليكون مع الشهداء في جنة عدم في موقف ثالث في غزوة احد عندما خرج المصطفى عليه السلام لملاقات المشركين في هذه الغزوة العظيمة. وخرج معه الغالبية العظمى من اهالي المدينة. وانذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يخرج الصغار الذين اعمارهم تقل عن خمسة عشر سنة. يعني من كان عمره خمسة عشر سنة يدفر المعركة. معنى هذا ان الذي في الكفاءة الان في ثالث متوسط. يدخل المعركة التي فيها قطع رؤوس وقطع عيدي وموت. اما الان فيا ترى هل شبابنا في هذا الزمن ترتقي افكارهم او احلامهم او اهدافهم الى هذا المستوى اقول يعني ربما اقول في النازل او في النزر اليسير لكن في الغالب الاعم لا. فخرج مجموعة او اخرج الرسول كل مجموعة من هؤلاء خارج طاق المعركة. وكان الذين أخرجوا عددهم ستة ستة أشخاص أو خمسة أخرج عليه الثلال سمرح بن جندب ورافع بن خديج وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأخرج كذلك البراء بن عازل فهؤلاء الذين أخرجوا كانوا صغارا فخرجوا وكل منهم حزين على هذا الخروج ورجعوا إلى المدينة وأخبر رافع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجني من الغزوة فحزنت أمه وهذا موقف تربوي عجيب نفتقده في أمهاتنا بل وفي زوجاتنا فحزنت أمه وعند ذلك قال رافع إن المصطفى عليه السلام أخرجني بالرغم من أني أجيد الرماية بالنبات فقالت له أمه هل أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قال لا ففرحت امه فرحا شديدا انها اتشفت في ابنها حالة او ميزة من المزايا التي تؤهله لدخول المعركة المفروض في هذا الزمان ان تقول الام الحمد لله على سلامتك يا بني الحمد لله الذي جاء بك سليما الحمد لله الذي ردك الينا لكن هذه الام خرجت بنفسها الى الجهاد ثم قابلت المصطفى عليه السلام وقالت انا ان غلام كرافة يجيد الرمي بالنبال فاختبره الرسول صلى الله عليه وسلم فنجح في الاختبار فضمه المصطفى عليه السلام الى الغدوة. عندما سمع رافع ابن خديج هذه عندما سمع سمرة بن جندب ما فعل جرافع فرح فرح شديد واتجه الى امه كذلك وقال لها الخبر ففرحت امه كذلك منهج واحد الذي المربي من هو؟ هو المصطفى عليه السلام المنهج الذي ربي, ربي, ربي عليه هؤلاء هو منهج النبوة فكانت النتيجة أن ذهبت هذه الأم إلى أخي لها وقالت له وكان هذا الأخ ممن يعني لم يطالب الجهاد لعلة فيه فقالت له أن سامرة يفيد أو يخبرني أنه قوي لدرجة أنه يجب براثة الذي أدخل المعركة فخرج هذا الرجل الأعرج وذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم. واستأذنه في ان يدخل ثمرة في الجيش. فاتى الرزول عليه وسلم براته فصارع ثمرة فصارعه ثمرة وبسهولة. واسقطه ارضا عند ذلك دخل ثمرة الى المعركة. طبعا عندما دخل من الذي فرح? الذي فرح الام. الام هي الكونة او في مسألة الفرح. لماذا فرحت? لانها فعلا رأت انها ربت رجلا صالحاً بأن يخدم دين الله سبحانه وتعالى إذن هذه الأم قطفت كمر من كمار السردها التي نريد في هذه المحاضرة أن نشير إلى بعض من أصولها وأسسها في ذات المعركة أيها الأحبة الكرام حصلت إشكالية أن رجل من عتاولة وغتاة المفركين الذين آتاهم الله صوتاً جهورياً قويا ولكنه لم يوضفته إلا في السبر الشيطانية أعلن بصوت جهوري قوي أنني قتلت محمد فعندما سمع الرسول سمع الصحابة هذه هذا الخبر أصيبوا بصدمة وهذه الصدمة ولدت عدة صور فبعضهم هربوا والبعض ألقى السلاح والبعض اتمر في القتال طبعا لم نتحدث عن هذه الصور لكن نريد أن نشير إلى صورة واحدة فقط التي تهمنا هنا الذين هربوا اتجهوا الى المدينة اتجهوا الى المدينة المدينة كانت يعني جير محصنة وليس فيها حصون او اسوار فكان كبار السن والنساء والابطال خارج البيوت في اتجاه مكان المعركة ينتظرون الخبر بالنتيجة فعندما رأوا هؤلاء الذين قدموا وقد طارت اه غبارهم تخيلوا أن هذا هو الجيش المسلم جاء معلناً انتصاراً وعندما وصل هؤلاء إلى النساء والصدية وكبار السن قالوا له ما الخبر؟ قالوا هزمنا طيب فهدي وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل لو كنا في هذا الزمان لقالت كل امرأة لزوجها الحمد لله على سلامتك وقالت الأم ابنها الحمد لله لقد تسالما وقال الاب لابنائه الحمد لله الذي احياتهم ولم يمتهم. لكن الذي حصل ابن عدس لانها تربية محمد. مع تربية محمد ازمرت هذه السمرة وهي ان الابطال والنساء والشيوخ اخذوا من الحصباء والتراب وبدأوا ملقونه في وجوه ابنائهم وازواجهم. وآبائهم وكل منهم يضرد من اقرب الاقربين اليه ويقول له اذهد فمت على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ثمرة. ثمرة تربوية. نريد نحن ان نقفث شيئا منها. لا نريد ان نقفث نقفثها كاملة. لا اقول نريد ان نقترب منهم في هذا الجانب. من الصور الاخرى او انتقلنا قليلا الى اهل التابعين وتابعيه سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه كانت امه تعمل وتتعب وتشقى على نفسها في الخدمه وتؤمن مبلغا من ال من المال تعطيه ابنها سفيان ليطلب العلم وعندما بدا في طلب العلم قالت له يا بني انظر ماذا تفك فإن كنت كلما تعلمت شيئا طبقته وأخذت به فإنني سأستمر على عملي لأنفعك حتى تطلب العلم وإن كنت تتعلم لمجرد العلم أو ليقال عالم ولا تطبق ما تتعلم فلا تتعبني وتتعب نفسك فيقول شفيان فهي كلمة ترن في, ذهن في ذهني إلى أن أموت انظروا هذه الام هل يا ترى تنظر بعض لا من امهاتنا لابنائه هذا في هذا المنظام لا. ابل جنبا وحتى الاباء لا يبنغون ولا معشار ما بلغت اليه ام شقيان في هذه النظرة او هذا التوجه. ام ربيعة الرأي ربيعة, عبد ابن, ربيعة عبد الفر ابن عبد الرحمن ابن فروق ابن عبد الرحمن ابن فروق هذا الرجل الذي كان مقاتلا فروح ومجاهدا وجمع مجموعة من الأسلاف فباعها وأعطاها لزوجته ومقدارها ثلاثين ألف دينا ثم نودي للجهاد في منابق الصين فذهب إليها ومن معركة في معركة في حرب في حرب إلى أن استمر ثلاثين سنة وهو يقاتل ثم عندما عاد ليرتاح بقية عمره كانت زوجته عندما ساق حامل وعندما عاد أول ما تبادر إلى ذهنه هل ترى المال الذي أوضعه لزوجته باقي أم لا سيضمه إلى ما حصله من غناء ويبني به بيتا وينغي فيه بقية حياته مع زوجته المخلصة أن هذا الرجل طبعا اللي هو الطروخ ذهب إلى المسجد يصلي فرأى حلقة علم كبيرة وضخم وإذا رجل, رجل يلقي دروسا علمية رائعة والناس كلهم يفتبون عنه أكثر وعندما خرج من المسجد ودخل إلى البيت وإذا برجل يدخل عليه البيت فبدأ في الاحساس بالأسى والألم. ان يأتي رجل غريب فيدخل الى بيته بدون اذن. فلعل هذه بدايات لخيانة زوجته. فاخذ في النقاش الشديد معه الذي ادى الى العراق. هذا بيتي وكل يقول هذا بيتي. وعندما سمعت المرأة هذا العراق خرجت وابتسلت. فقالت إِنَّ هذا ابني وهذا أَبَاكَ يَا رَبِيْعَ فَوَمَّ كُلُّ مِنْهُمَ الْآخَرَ وَثَرِيْهِ ثم عندما خلى هذا الرجل بمرأة قال أين المال؟ قال ما رأيت في الدرس الذي رأيته؟ وما رأيت في الملقي الذي سمعته؟ فأثنى عليه ثناء عاطرة قالت لو أن لك ابنا بهذه الصفة هل تتمنى أن يكون ابنك بهذه الصفة؟ قال نعم قالت ولو أنفقت عليه مئة ألف برهم مئة ألف ولو أنفقت عليه مئة ألف دنار قالت إذن الذي كان يلقي هو ابنك لأنه لم يره في البعيث وأن كل المال الذي كان عندي أنفقته عليه في سبيل تربيته وتعليمه إذن انظروا أم لك الأمهات فألم أم لك الأمهات بك فينا هذه عن سير التربوية من خلال مناهج السلف ننتقل الآن, الان إلى بعض الصور الموجزة عن, اس... عن أنه معايش أو معاصر في هذا الثمان في أحد الزيارات في الدول الخارجية زيارات مرة الدولة الخارجية لإلقاء محاضرة التقيت مع شخص ليبي يحمل الجنسية البريطانية وكان يعيشه في بريطانيا هنا ثم حصلت له وظيفة فجاء مع زوجته إلى هذه الدولة الخليجية وعندما طبعا وصلها كان لديه ثلاثة أو من الأبناء وكان أكبرهم عمره سبع سنوات ابن ذكر والثاني عمره ست سنوات طبعا هذه السن سن دخول المدرسة الأم بريطانية مسلمة صالحة ولكن لا تتكلم العربية إلا قليلا وعندما وصلوا إلى هذه المنطقة فاكتر الأب في إدخالهم في المدرسة فقالت الأم اسمع أنا لا أريد أن أدرسهم الآن لكن أليس من الأفضل والأحسن أن نجعلهم يدرسون القرآن الكريم الذي هو دستورنا كمسلمين قال ما في معنى ندرسهم في المدرسة في النهار ونسجلهم في الحلقة في المساء قالت لا ما ينفع أنا أريدهم أن يركزوا كل جهدهم على القرآن الكريم حفظاً وتلاوةً وتجويداً ثم بعد ذلك إذا دخل المدرسة سهل عليهم كل شيء بفضل بركة القرآن الكريم يقول بجأت أجادل وتجادلني وأجادلها إلى أن تغلب رأيها على رأيها يقول وإذا فيه مدرسة لتحفيظ القرآن داخلية بالأجرة وتضم الطلاب ولا تخرجه من ليوم في الأسقوة فيقول أنا حزنت حقيقة على الموافقة لأني لم, لم أجد إلى هذه المدرسة وهذا سيحرمني من أولادي ستة أيام في الأسبوع لكنها بدأت تهون علي أن الثمر ستكون عظيمة المهم انتهت السنة وكلها وانتهى هؤلاء الأولاد بالنافج التالي كل منهم واحد عمره ثمان سنوات والثاني عمره سبع سنوات يحفظون القرآن كاملا وأمهم أجنبيا انجليزية. رأيتم حقيقة عليهم اللباس الوطن من اللباس البلد العمائم وغيرها وطبعا سماهم سما مخلوطة لأن عربي مع أجنبي عيونهم عيون فيها زرقة ولونهم قريب من البياض يعني ليس بياضا بياض الدول الغربية وسما تركيبة الوجه عربية فأسألهم عن أسمائهم ويتلون علي بعض الآيات تتمنى أن لا يسكر تتمنى إذن انظر إلى هذه الأم انظر إلى هذه الأم وهذا التوجه عند هذه الأم ماذا أسمع طبعا هؤلاء الأولاد الآن والدهم يفكر الآن في تدريس في بعض المدارس الأخر من الوقفات الأخر كذلك في ذات التي ذهبت فيها القيت كلمة في أحد المساجد وعندما كلمة بعد خلاف العصر وعندما في هذه الكلمة كان من حضر أحد الأمريكيين المسلمين أمريكي مسلم للأمريكيين الحمر يعني ليس الزلوج وهذا الأمريكي لا يجد اللغة العربية أبداً ولا يفقى شيء تو جديد يعني هو مسلم قديماً لا تعلمه اللغة العربية ضعيفة فخرجت من المسجد وخرج معي وطبعاً كان لي لقاعات مسبقة به فطلب مني أن أترجم له هذه الكلمه فانا يعني لا استطيع الا يعني بشيء بسيط يعني على قدر جهد فقال ماي انا استطيع اشقل فبدات اترجم له كان ابنه ذو سنوات او سبع سنوات يمشي معنا ولكن على مسافه بعيده يعني يبعد تقريبا 50 متر فبدات اترجم ففجاه طلب مني ان اتوقف استغربت يعني فبدا يصيح لوالده الولد يناديه عبد الرحمن عبد الرحمن يعني فبالانجليزي فجاء بسرعة بدأ يتكلم معه كيف تكون بعيد هناك ولا تسمع الآن خير ونفع ومعلومات علمية قد لا تجدها فبدأ الولد يمشي بجانبي فقال أبوه له اسمع إذا أردت أن تستوعب ما يذكره الشيخ تفعل ما يبقى انظر إليه وهو يتحدث يقول لي ابنه احنا نمشي راحي للسكة هو على يدي يقول اقضض على يدي أنا وفعلاً جاء الولد المسكيدي وبدأ ينظر إلى وجهي وأنا تحدد حتى يستوعب انظر إلى حرص هذا الأب على ابنه حتى يستوعب كلمات قد تكون ركيكة في ترجمتها لكن لا يريد لابنه أن تفوته هذه المعلومات إذن تربية محاولة تربوية لعلها تكون ناجحة وناجعة ان شاء الله من الوقفات كذلك أن رجلاً جاء إلى المفكر الجزائر المعروف مالك ابو النبي وقال له أريد منك أن تدلني على أحسن وسيلة لتربية أبنائي فقال هل رزقت بأبناء؟ قال نعم رزقت بابن عمره خمستعشر يوم قال ما شاء الله على البركة وبدأ يثن عليه ولكنك تأخرت في طلب الاسلوب التربوي تأخرت؟ شون تأخر؟ ابن عمره خمستعشر يوم وتأخر في طلب الاسلوب التربوي قال نعم تأخرت لماذا؟ لماذا يا فران؟ لأن منهج التربية الأصلي والأساسي الذي ينبغي أن يستمد عليه الإنسان ينبغي أن يظهر ويبرز في الإنسان قبل زواجه قبل زواجه تنتح المرأة لأربع فذكر بنا مصطفى عرسى بحسبها وجمالها ومالها ودينها فاظفر بذات الدين كربة كذا الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو هكذا بها حديث كثيرة إذا انتقل المسلم الصالح امرأة صالحة ناقحة دينة فأنه يكون بدأ المشروع التربوي قبل أن يولد له الابن أو تولد له البن لكن هذا لا تأخر فيقد يكون تزوج امرأة للجمال قد يكون لحسبها أو نسبها أو غير ذلك فلم يلقي بالا بهذه المسائل فيكون اثر هذه الأمة على الابن ضعيفة إذا انظر إلى المنهج التربوي الذي سار عليه هذا الرجل طيب ننتقل نتفي بهذه الصور وننتقل الان الى وقفة اخرى بعنوان وقفات تربون. اي الاحبة في السؤال. اه في الاولى طبعا هي موجزة وانا نطير فيها لان الموضوع حقيقة متشاعب وكثير والنقاط لسا اطرحة كثيرة. فلذلك اجعلها مركزة اول نقطة او اول مسألة. لابد ان نعرف ان كل طفل طبعا دارتنا كل طفل مش نشير او نقصد لذلك البنت والولد. كل طفل كيان قائم بذاته. مستقل عن غيره. فلا بد ان تلاحظ المسائل التربوية الفردية والمسترجمة. لا بد. يعني بمعنى. وانت في بيتك لا تعامل الابناء معاملة تربوية متساوية. ما ينفع هذا. ما ينفع ابدا ليه? لماذا? لان هذا الطفل قد يكون ذكي وهذا الطفل لا اغضي. هذا الطفل قد يكون اه يعني مؤذب وهذا الطفل قد يكون مشاكل. هذا القفل قد يكون يعني آآ يستوعب بسهولة هذا ما يستوعب بسهولة هذا يحب مثلا الأشياء العلمية هذا يحب الأشياء الأذبية هذا مثلا آآ خجول وهذا لا آآ عنده يعني استعداد للدخول في, في يعني أي مجال آآ اجتماعي وهكذا تجد هذه القضايا الافتراقية بين الأدماء لا بد يعني يؤخذ في الاعتبار فالخلل الذي نطع فيه كثيرا أننا نعامل أولادنا معاملة متساوية قد يكون قائل هذا فيه نوع من الحي فقل لا الحي في قضية النفقة في قضية اللباس في قضية التعامل العام تعطي هذا الكلمة جميلة وتكلم هذا بغضب تمسع على رأس هذا وتضرب هذا تعاقب هذا براق عقاب بسيط وهذا عقاب شديد في مسألة المتساوية لا هذه انا معك في هذا لابد من التساوية. لكن في اسلوب التعامل. في اسلوب التعامل مع هؤلاء. انسان مثلا يعني ذكي جدا. وانسان فيه غدا. فعندما اسرح لهم مسألة هم في مستوى واحد اسرح لهم مسألة. الذكي هذا فهد. تأتني عليه. الغبي هذا ما فهد. او ضعيف الزكا ما فهد. فتجدني خلاص. ميش ما غيمت. امت غبي امت كذا. فيزداد غباء ويزداد تعقيدا ويزداد كره لابيه بل وكره لاخيه الذي يفهم اكتر منه. إذن علي أن أو اعرف هذه الفروقات وأبدأ التعامل معهم من خلال هذه المنطلقات هذا الطفل يثق اني وبسرعه من اول كلمه خلاص اعرف هذا فاذا لقيت شيء يثق ان هذا انت اتكلم مع الثاني هذا واكرر عليه وانده لكن فيما اجللنا عن الاخر بطريقه لبقه حتى لا يفهم الاخر ان هذا الاخ غبي او فيه نقص في ذكائه او في نقص في استيعابه فيبدأ يعييره بذلك فتكون ردد فعر عكسية. وهذا الخلل كثيرا ما يقع في البيتات في حيث لا نشعر به وهذه المسألة تجرنا إلى وقتها الثاني. وهي أن التعامل التربوي المتميز ينبغي تذلك أن يراعي القدرات المكتسبة القدرات المكتسبة أو القدرات الخلقية فأحيان يكون عندك تزل في عاهرة معينة معينة. ماذا لم سمعه ضعيف. سمعه ضعيف. يعني وطفل الآخر سمعه قوله. او جيد. فان تنادي الاول ليودي لك غرض معين. فيأتيك مسرعا. وينفذ لك الهدر او الغرض. وتنادي التاني فلا يستجيب بسرعة. لانه لم يسمعك اصلا. فتغضب عليه. تغضب عليه لان الاول استجاب والثاني ما استجاب. لم يستجب. لأنه لا يريد أن يستجيب لا هو لم يستجيب لأنه لم يسمع فلابد أن تراعي هذه ال ال العهات الخلقية في هؤلاء الأبناء قد يكون هناك عهات أكبر من هذا عهات متعلقة بالجسد متعلقة بالأطراف متعلقة بالذهل متعلقة بال بال بال بالنظر بالسمع بالكلام بغير ذلك لا بد من مراعاة هذه الفروقات وكذلك في الفروقات المكتسبة يعني واحد قفل ماذا عنده والله رغبة في أن يعرف فك الجهاز هذا وليه في كهربة ويصلح هذا ويمد السلك ومثلا حنفي خربة ممكن يصلحها عنده اندفاع اللي بعرفة هذه الأشياء طفل آخر ولا ما عند استخداد ولا ما يعرف ولا ما يحب ولا ما يعني يتربى على هذا وإلا وإلا تجد دائما تعير شك أخوك كيف أخوك هذا متميز كيف لو طربت من يصلح أي شيء صلح وهذا ما تعرف شيء أبد ولا تبقى شيء ولا تفهم شيء هذا سيؤدي لربة فى الأكسية فهذا يصاب بالغرور وهذا يصاب بالخبول الذي ينتج عنه الاستمرار في يعني عدم تعلم هذه الأسياء وفي نفس الوقت سيؤدي إلى حقب مركب عليك وعلى ابنك الذي أحببته يعني متجه حقب يعني يتجه بخطين عليك وعلى هذا الابن المقرب إليك من الوقفات التربوية المهمة هنا أن كل طفل لا تثقل لهم الرغبات الاطفال لهم رغبات الكبار لهم رغبات ما في واحد كبير الا وله رغبه وله رغبات معينه شهوات معينه يعني متعلقه في جميع شؤون الحياة على اختلافها هذا مثل يرغب في طلب العلم، هذه يرغب في المال، هذا يرغب في البيت، هذا يرغب في التزواج مرة أخرى، هذا يرغب في تغيير الاتاك، هذا يرغب في تغيير السيارة شيئسر، ورغبات مختلفة وتتوافق بين الناس وتختلفؤ هذه الرغبات لا نقول أنها مقصورة على الكبار خاصة بالكبار فقط؟ لا بالصغار والكبار بل والصغار أشد من الكبار في هذا الجانب إذن الصغير لابد أن تحقق له رغبات لا لابد لأنك إذا حققت له رغباته استطعت أن تكسبه لك هو واستطعت بعد ذلك أن تجعل هذه الرغبة المحققة منهجا ترضويا سليما والله هذا القفل يريد لك أن تشتري له الشيء الخلال أي منتاز أنا أشتري لك الشيء الخلال لكن بشرق أن تفعل كذا وكذا يعني واحد من الإخوة يقول حفظ أبنائي الأربعين النووية الاربعون النووية حفظهم تحقيق كامل طيب شلون؟ قال انا شاركتهم لعبة العاب هذي سوني هذي طبعا هاليا ما فيهم ملاحظات لكنه عن الاقل يعني يمجب يشغله في بعض الوقت يقول ما شغل لهم اللي إذا الحديث الأول كلهم خلص تشغلونه يحفظون الحديث الأول شيء تبقون شغلونه الحديث الأول فيبدون يحفظون الحديث الأول يقول على ساعة لكي ما يضي عليهم وقت ما يضي عليهم وقت لأنهم يشغلونه بعد من الظهر من المدرسة إلى العصر عساس يكسبون كل الوقت يحفظون في المدرسة لا يحفظون في المدرسة فإذا جاءوا حضرت الحديث أي وحضرت أول حديث أول يرسلنا يسمى الحديث الأول خلاص أنت الآن رح يشغل الجنس البقية لا في الغرفة ما يطلعون إلىين يحفظون فيقول صارت النتيجة أن الأولاد كل ما جاءوا لي من المدرسة أبوك ترى حضرت الحديث الثالث حضرت الحديث الثال يقول في يوم فقط واذا بهم جميعا قد اجادوا حفظ الاربعين النووية وبعض انتظار في اولوبس دائل في رابع ابتدائي ليش لماذا استغلال اه الرغبات او رغبات الاطفال و يعني ما يحتاجونه لتنمية الوقت التربويه فاشمر هذا بهذه الثمره وحقيقه شجاعت وتشجيع عجيب واتنيت على هذا النجاح الذي يعني يعتبر اسلوب تربوي ناجع وفريد من نوعه نتغبر عنه كثيرا الجانب الثاء الرابع من الوقفات التربويه القدوه القدوه وما اجراكه من قدوه القدوه هي الاحباب اصل تربوي أصل ترضى يقول الشاعر كما يعني أمر عليكم كثيرا يا أيها الرجل المعلم وغيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للاستقام وليلظنى كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم لا تنها عن خلق وتأتي مثله آر عليك إذا فعلت عظيمة ثم ويقول الشاعر الآخر في مسألة القدوة رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم داع الفساد إذا فسد يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد فإذا مسألة أو قضية القدوة أصل في الجانب الثرباء فإذا كان الإنسان يعني بمعنى عدد الطفل أيها الأحباب الكرام لابد له من قدوة. ولذلك يقولون كل فتاة بأبيها معجبة. كل فتاة بأبيها معجبة. ليش قدوة لها. طيب انت الآن قدوة. فلا قدت لك من قدوة كذلك. طيب من هو قدوتك? من هو قدوتك? قدوتك هو الرسول صلى الله عليه وسلم? او الصحابة الكرام? او الممثل الفلاني? او اللاعب الفلاني? او الزعيم الفلاني? اذا لابد لك من قدوة. لا بد لك من رجل تحبه لابد لك من رجل تعجبه طيب إذا أعجبت بهذا الرجل تجد أنك يعني تتحدث عنه تعبر عنه تتكلم عنه فماذا ينتج عن ذلك؟ أولادك يقلدونه أولادك يقلدونه هذا في ما يتعلق وجود القدوة في ذهنك في ذاتك طيب لو انتقلنا إلى الشقة الثاني فيما يتعلق بالقدوة القدوة العملية فالإنسان قدوة فيه سلوكياته في تصرفاته في أفكاره قدوة ثم أبناه فأي سلوك وأي ثعت وأي عمل فثق تمام الثقة أن أبنائك سينظرون إليه على أنه عمل مشروع فأي سلوك وأي ثعت وأي عمل فثق تمام الثقة أن أبنائك سينظرون إليه على أنه عمل مشروع وعمل صحيح وعمل لا غبار عليه حتى حتى لو جئتهم فيماك يناقضه كلاماً يعني يفترض أبي يدخل مثلاً ثم يقوم بأبنائي انتبهوا ترد تقليم ما يتوز حرام لكني فيه ولا أستطيع أترك الكلام النظري هذا لا ينفو أبداً القدوة العملية في أبيها ولذلك أدفر أحد الأشخاص كان يدخل وكان أبنائه صراحة ممكن الله أحذره يعني انتبه لأبنائك سيقلدونك قال لا أنا سأربي أبنائي منذ الطفولة على أن لا يقلدوني على أن لا يقلدون أبدا أبناءه الأثنين اللي كان يتحدث عنهم الآن كبار المداخل كل ذلك وإذا اجتمعت ثلاثة هؤلاء يترى يعني الدخان يتجاوز يعني يعني لو بلغنا عنام السماء ليش لماذا خلاص أعصر قضية القدوة العملية إذن لا بد أن تكون قدوة لأبنائك قدوة لأبنائك في السلوط في الأخلاق في التصرق في الصدق في الـ الـ الوفاء بالعهد في كل شيء فإذا فعلت ذلك اقتذبت أبنائك إذا كذبت كذب أبنائك إذا كنت خان أبنائك إذا, إذا فعل أبنائك مثلك وهذا أصل تربوي معروف ومعروف الذي يليها أيها الأحباب أن التربية الجاددة أن قل من يجيد فصولها التربية الجاددة من الفنون التي لا يجيدها إلا القليل من الناس وللأسف الشديد والسبب في ذلك يرجع إلى أن ما أننا لا ننف أصولاً تربوية لا ننف أصول تربوية لماذا؟ لأننا نمشي بناء على تقليد تقليد من, من, من الآباء من الأمهات من المجتمع من ما, من ما نقرأ فنجمع يعني جملة من التضاربات التربوية التي يعافز بعضها بعضاً فيترتب على ذلك أن البعض يخرج, يخرج, يخرج الأولاد هذا صالح صلاع جيد، وهذا فساد بين، وهذا وسط ما خرجوا على وثيرة واحدة، ليش؟ لأن هناك خلل في التربية خلل في التربية، والسبب لذلك أن التربية الجاددة لم نجدها الإجابة الثانية، ولذلك أشير وأحيل على كتاب التربية الجاددة ضرورة للشيخ محمد الدوش، كتاب رائع، مطبوع، موجود في الأسواق التربية الجاددة ضرورة، فقد أشار وفقه الله إلى عدد كبير جدا من الوقفات التربوية الجادة التي ينبغي أن يتبنىها الأب وتساعده في ذلك الأب من الوقفات الأخرى أن مراقبة الأبناء والبنات بصفة دائمة وموسعة أصل أصل يعني بمعنى أن ابني لا بد أن يراقب من قبل أنا بيقول اليوم أجيوهتش جي أجيوبة طلع البوك اللي معه أطلع الأوراق اللي في مخباته أفتح الشمطة وأناظرش فيها أتسمى بعض الأحيان إلى مكالماته بطريقة معينة أفتش غرفته بشكل دوري أن نفس العملية مع البنت لماذا؟ لأنك ستجد بعض النمحات التربوية سواء كانت سلبية أو إيجابية مثلا تأخذ الكتاب كتاب من الكتب وتفتح الكتاب آخر الكتاب الأوراق الفارغة في الكتاب تجد مثلا كلمه معينة أبيات شعز أه أه مثلا كلمة يكتبها لفلان عشان يرد عليها من خلال تجميع المسائل البسيطة تعرف توجه الابن الترضي ومن خلالها تستطيع أن تعدل المسار قبل, قبل أن يزداد الانحراف فيصعب عليك إرجاعه إلى أصله ابن قد كتب بيتا غزلية مثلا بيت غزل ولا البنت كتبت بيت غزل ولا الأبن ولا البنت يرسم له قلب في السهم ودم يسيل منه آه هنا وقف لماذا فعل الإبن هذا؟ لماذا؟ هذا لا بد أنه ردات فعل لا بد أنه نابع من أشياء معينة هذه الأشياء المعينة تحتاج منه إذن هنا هذه الرسمة أو هذا البيت فتح لبابه من أبواب المراقبة او من إذا لم أستطع المراقبة بشكل يعني بيّن لأن الإبن يخفي أستطيع أن أنهج منهج تربوي آخر فيما يتعلق بإصلاح هذا الخلم الذي بدأت تظهر بواته وطبعا نحن نعرف ونعلم أن الصديق أيها الأحبة أصل في التأثير. كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف ولا يخطى الحديث المشهور المعروف مثل الجريس الصالح والجريس السوء كحامل المسكي ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا ويقول مصطفى السباعي فيما تعلق بالأذناء وصداقاتهم جنب ولدك قريم السوء كما تجنبه المرض كما تجنبه المرض المعدي وابدأ ذلك منذ طفولته وإلا استشرد زاء ولم ينفع الدواء ولم ينفى الدواء من الطفولة لا تقول يا أولا في أولى ابتدائي ولا ثاني ابتدائي لا لأن الطفل ممكن أن يغير الصداقات لا أحد. يغير الصداقات لكن لا يغير الخلق يعني مثلا عندك طفل في أولى ابتدائي واحتك بطفل فاسد فاكتسب منه الفشاد. اكتسب منه الفساد أي كان نوع هذا الفساد طيب أنت الآن انتقلت إلى حارة الأخرى أو إلى مكان آخر طيب انقطعت السلة بين هذا الطفل وذاك الطفل لكن الفساد الذي استشرى من هذا الولد إلى ابنك سيبقى معه سيبقى معه وربما ينقله إلى آخرين أو ربما يجد آخرين يطورونه ويقوّونه وهذا امر معروف بالتجربه هي ولاحبه ولذلك عليك دوما أن تراعي صداقات ابنائك منذ الطفوله انا حقيقه اسال يعني واقول فيه ما تقصير مبين يعني ابنائي من اللي معك منهم اصدقائك من اللي جاي معيك بالتليفون من اللي تكلم انكم الان من هو ولد من ابن من وين ساكنين معلومات اخذها يعني على الاقل احيانا لاحظه احيانا ما اركز عليه شيء واحيانا ما اطلع بها بنتيجة. لكن اشعر الابن على صغره انني يعني اريد ان اعرف معلومات وافية عن من يصادق. لذا تجد ان الابن احتاج. على الاقل يصادق واحد فيه فساد واحد او فساد مميز. او اسرة فيها فساد مميز. وهذا الامر قد يؤتي ثماره ولو بعد حين. طيب ننتقل الان يكفينا هذا في نقطة اخيرة في هذا الجانب. وهي نقاط لا في عدة نقاط لكن نعلي أشيري لنقطة ضريفة يقول علماء التربية قديما يقولون عن التربية أنك ينبغي أن تداعب ابنك سبع سنة وتؤدبه سبع وتصادقه سبع تلاعبه إلى سن السابع ملاعبة عط حنان رقة يشعر الإبن فعلا بأنه معك وأنت معه لاعبه لا تتجهن في وجهه أو تعامله معاملة قاسية أو بجفوة أو بجفاء فيشعر أنه متعلق بوالده يفرح إذا سمع صوت والده يفتح الباب يستبشر إذا سمع والده يدخل مع الباب إذا سمع أن أباه سافر يحزن إذا كلمه بالهادف من مكان بعيد يتهاوش الأبناء وتضارب الأبناء على من منهم يكلم والده أولا إذن هذا ناتج عن المناعبة فإذا انتقل إلى سن الثامنة عند ذلك يبدأ البرنامج التربوي المركز طبعا وأنت أثناء الملاعبة فيه تجارة تربوية أو أسلوب تربوي لكن في السابق بعد الثابع لا منهج تربوي مركز متعلق بالمدرسة وفي إبدار تحقيق القرآن وفي المكتبة يتعدب معك فإذا وصل إلى سن الرابع عشر سن المراهقة عند ذلك يبدأ عهد الصداق خلاص معي صديق لا اعاملهم على اطفال ولا اعاملهم معامله شغار لا معامله رجل هذا الخلل هذه المساله فيها خلل مبين بالنسبه كده تجد ولد اطول منك واعرض منك حجم وربما يعني طبعا شيء اكيد انه اقوى منك ما في اشكال هذا لكن كيف تعاملت هذا ولد امشي سو كذا افعل وبجفاء وربما الخطأ معين لأنه صاحب تجربة يعني ساذجة أو بسيطة تجاه قضايا معينة فتنتجنا نؤنبه وأنا أقول هذا يحصل مني كثيرا لكن لا يلزم من هذا أن يكرر الإنسان الخطأ فتؤنبه لأسباب ثافية بسيطة فتجد أنه يحس فعلا بأن رجولته هضمة ليش؟ لأنه يحس أنه انتقل إلى الجانب الرجولي فيعني احتنام أو بلغ سن البلغ أو, أو ظهرت عليه علامات البلو تغير صوته دخل جانب أو حيز الرجال فلماذا يعمل هذه المعاملة لذلك تجده يعني يحكي على الأب أو ربما يرد على الأب مرض يعني فيه قسوة وفيه عم ليش لهذا السبب سبب عدم المصادقة لا صادق مصادقة مميزة طبعا وهذه المصادقة لا بد أن تكون مبنية على التأذيب الأول وعلى الملاعبة في الدرجة آآ ولذلك آآ أحب أن أشير هنا إلى سؤال يرد كثيرا يأتيك واحد يقول أنا عندي أولاد بلغوا سم الخامس عشر لكني أعمرهم بالصلاة فلا يصلون أطمق منهم بالصلاة فلا يصلون يهاوشهم ما يستجبون وإذا استجابوا يعني نفاقية أو بطريقة المجامجة لكن الأصل أنهم لا يصدف أقول الخطأ ليس خطأهم هم عليهم جزء من الذنب لكن ليس كل الذنب ليش؟ أقول الخطأ عليك أن أنت الذي تتحمل إذن عدم صلاة خلاص عاقلين يعني عقلا بلغوا أقول نعم أنت الآن لم تتفور قاعدة القاعدة هنا أمرنا بتكوينها من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين وعمروا سبع سنين ما وين بينه وبين التكليف والمحاسبة على التقصير سبع سنوات على الأقل ومع ذلك تجد, أنه تجد أن القاعدة ضعيفة القاعدة ضعيفة فتكون النتيجة ماذا أن هذا الإبن لا يؤمر بالصلاة فيبلغ سن العشر سنين وقاعدته مهترئة وضعيفة يصل الأمر إلى سن السبع العشر سنوات ونؤمر نحن بأن نستخدم اسلوب أشد قصوى واضربوهم عليها لعشر فلا نستخدم الضرد فإذا وصل سن الرابع عشر او البلوغ تجد أن قاعدته ضعيفة جدا فتأمره ولا يستجيب وبالتالي أنت صاحب الخلق ننتقل الآن إلى النقطة التي بعض الدروس التربوية الموجزة ونجعلها موجزة كسباً للوقت فنقول الدرس الأول العلاقات البسيطة وآثارها أو آثارها التربوية هي دروس بسيطة وسادجة ربما لكن انظر إلى آثارها التربوية عندك قضية تروح تشتري شيء من البيت تشتري شيء معين للبيت فممكن أن تذهب وتشتري شيء هذا تأتي للبيت طبيعي ما فيش كالي لكن لو خطمك أولادك الثلاثة ولا الاربعة الصغار كنت له ماذا رايك كنتي هذه؟ أيوم احسن هذه؟ أولا هذه؟ ماذا رايك بيش رايك يا محمد؟ يقول محمد هاتي وأنت يا عبدالعلي صغير؟ قال له هاتي وأنت يا فلان وأنت يا فلان؟ تقول للصر ثلاثة او اربعة او ثلاثة يقولون هذه احسن يقول هذه احسن فأنت تشتريها. أنت الآن ربما يعني وأنت تقارن وأنت تقارن تأتي بالسلعة كافية والسلعة جيدة أنت مقدم على شراء جيد الآن لكن طبعا قبل أن تشتريه استشألهم لأنهم لا محالة سيأخذون الجيد وقد يشد أحدهم قد يعني وهذا احتمال بسيط فيختار الرديل فإذا اخترت جيد واشتريته يحس الإبن أنك اشتريت السلعة بناء على ماذا مشورته هو مشورتي هو فيرى أن له قيمة يرى ان له قيمه فيزداد التصاق بوالده الذي يستشير في هذه المسائل ولذلك انا يعني اذكر يعني شخص قديما كان يذهب للسوق يشتري اي شيء حتى لو صار يروح يشترون كبتون برديقان اخذ العيال كلهم معه كلهم انا بعدين حقيقه فهمت في هذا فهمت النتيجه صارت النتيجه ان صاروا الاولاد هؤلاء يعيرون اولادا اخر لاقوا اولادي اذا سمعتها من اللي يقولون أن أبونا ولله الحمد يستشيرنا في كل شيء أما أنتم فلا أما أنتم فلا إذن هذه الوقفة الأولى فيما يتعلق بالعلاقات البسيطة وأثارها التربوية نواصل هذه المسائل بعد الاجتماع إلى الأذان إن شاء الله الدروس التربوية الموجزة منها مثلا من العلاقات البسيطة وأثارها التربوية مسكليد أمسك يد الإبن وأنت راح إلى المسجد وأنت راح إلى بقالة مكان أمسك يد ولدك وأعوده على هذا الجانب ستنفر أن الإبن يطلب منك دوما تكرارها العمل هذا دائما يطلب منك تكرارها العمل لماذا؟ لأنه يشعر بالحنان يشعر كأن الحنان فعلا يصب منك إلى يده يعني يستمتع فعلا بهذا الحنان الذي هو أمر بسيط وتافث لكن لا تشعر أنا أحياناً يعني نسل معي مثلاً اثنين أو ثلاثة من الأولاد رايح إلى المسجد تهووا شو؟ عودتهم في يعني يتخاصبون أحياناً يصل الخصام إلى درجة المضاربة الشديدة في أيهم نمسك لهم ليه؟ لنشعرون فعلاً بأثارها التربية أنت طبعاً ما تشعروا بها لكن انظر دائما أو تنزل معهم لترى آثارها عليهم منها مثلاً التناء على آداء شيء بسيط مثلاً. الابن سوى أي عمل بسيط شيء هذا خطه هنا ما شاء الله عليه كده ينبغي أن تفل. هذا هو العمل الطيب مسألة بس بسيطة تابعة لكن تمام التواصل دائما تعود الطفل على أن يؤدي هذا العمل وبالتالي تكتسب طفلا مطيعا بشكل مستمر من الدروس التربوية الموجزة استغلال المواسم في زيادة الجراعات التربوية في رمضان ومسألة التراويح مثلا شرائك مع عيال اليوم صلي مع طيب كتراك ليش نتصل معهم والله قراته جيدة صوته كده ممتاز ثم معذة وناقشهم في ليش تختارون فأعطيهم جراءات تربوية هم يتخذون القرار فيها مثلا مسألة الكوارث التي تحصل للمسلمين والمصائف ممكن أن أربي أولادي تربية بسيطة عندما أعطي الأولاد تعال يا فلان تعال محمد تعال صالح تعال خذ هذا دفتر لجمع التبرعات للكوسوفا أو للشيشاء أو لفلان وقف عند باب المسجد من هنا أو وقف من هنا واحرصوا كل الحرص وأعطهم حديث سأحفظهم حديث أو حديثين بفضل الصدق وخلهم يقولونها بقوة فعندما يجون يجبون الفلوس لا تأخذها منهم أنت لا خلهم يجمعونها عندهم بس اعرف مقدارا حتى من الشيطان ويلعب عليهم تعطيهم بدقة وتأخذ منهم بدقة ثم إذا جميع مضلق معين من المال تأخذهم بالسيارة وتعديهم المؤسسة التي أصدرت هذه الدفاتر تجعلهم هم يسلمونها يشعرون بنشوة ولذلك تجدهم يصرون دوما على أن هذا العمل فتجعلهم يعيشون مأساة المسلمين وبالتالي تجد أن هذه تربي فيهم قضية الجدية وقضية الاهتمام بالمسائل العليا وترك المسائل الدونية بشكل بيت النقطة الثالثة قضية الحوافز المادية والمعنوية هو في دعم المسيرة التربوية وهذه مسألة لا تخفى عليكم حقيقة في أن الإنسان عليه دوما أن يستخدم هذا المنهج يستخدم الحوافز سواء كانت هذه الحوافز سلبية أو إيجابية سواء سلبية او إيجابية فكونك أنت ترى ابنك قد يعني فعل فعلا حسنا فعليك أن تدعمه معنويا وماديا حتى يكرر هذا العمل وفي المقابل إذا فعل فعلا سيء فعليك أن تجازيه لكن لا بد من وضع مسألة أو قضية على وهي الأولويات الدعاء التربوية أولويات أو فقه الأولويات في هذه المسألة مثلا ابنك أخذ الكاس هذا وكسرت فأخذت العصى وعطيته ضرب ضرب جلست يعني يوم كامل ويتألمه ويوم الأيام ما صلى في المسجد ليش ما صليت في المسجد؟ ولا نسيت بس خلصت المرة الثانية صل في المسجد لاحظوا مفارقة الآن فقل أولويات مم موجود الكأس هنا أخذ عليه ضرب شديد جدا وترك الصلاة في المسجد فما أخذ عليه إلا عتاب يسير للغاية فماذا سيكون عند الإبن التصور ماذا؟ أن الكأس أهم من الصلاة وأن العقاب على الكاس أهم من العقاب وكذا يعني يتتبلور عنده قضية أن الأولويات التربوية يعني متداخلة أو بمعنى أدق معقوسة هذه المسألة كثيرا ما يخطأ فيها البعض وتكون نتائجها يعني سيئة طيب من الوقفات الأخر حقيقة حتى يعني مستكمل كل شيء وبسرعة الوسائل المعينة على التربية الجد أول وسيلة الأب العاقل والأم الناصحة الأب العاقل والأم الناصحة هذه أكبر وسيلة من وسائل التربية الثاني المدرس الواعي فكلما كان المدرس واعيا كلما كان ذلك أدعى لوجود مساعد قوي في الجوانب التربوية ويحفظه هنا حقيقة قصة بسيطة أذكرها وعلى عجاله تاجر من تجار الرياض الحبار كان يسكن قصرا يجاور مدرسة حكومية فعندما بلغ ابن يعني ابنه هذا سنة مدرسة أراد أن يسجله في أحد المدارس الخاصة التي تطلب مبالغ كبيرة من المال. لكن الابن هذا أصر أن يسجل في هذه المدرسة لأنه يرى أنشطة هذه المدرسة المسائية دوما يطل عليهم مع الدريشة فيشوفهم في الملعب يلعبون ويركدون ودرس وكذا فأعجب بهل فتعلق قلبه بالمدرسة فأصر على استسجيل فيها وتحت الإصراء والدلال نقله ابنه وارده إلى هذه المدرسة وسجله فيها طبعاً أول, أي أول الأيام طبعا آآ أيام آآ عادية تدليل وعصير وذبسي وما أدري إيش الأيام الأخرى صاروا يصليوه في المسجد قال هذا ما يعود تصلي نهائياً فسأله أحد المجرسين ليش ما تصلي؟ كلا ما تعرف لا أبوك ما يصلي لا أمك ما تصلي لا أخوانك أنا أكبر أخوانك فقال المجرس المدير انا أريد او أريد أن أكون انا رائد هذا الفصل في ابن سيلاي كان خلاص ما في معنى فبدأ يركز على هذا الولد فالولد هذا أحب المدرس الذي ركز عليه وبدأ يستجيب لكل توجيهاته فصار الابن يصلي الصلوات ثلاث في المسجد وواحدة في البدرسة أما الفجر فلا في النهاية بعد نصف السنة صار الولد يقول لوالده أي قدم صلاة الفجر ما يقول فآخر شيء قرر قراراً صارماً وعظيماً وهائلاً وكبيراً على مستوى الطفل إذا ما درستني لن أدرس إذا ما قمتني لن أدرس وفعلاً لم ينقضه فلم يدرس ولم ينقضه في اليوم الثاني فلم يدرس لأن الأب أصلاً لا يستيقظ وفي اليوم الثالث اضطر اضطراراً أن يقضه ويدهب به في السيارة فيوقفه عند المسجد وينزل الإبن ويصلي والأب في السيارة ويعود إلى البيت فتكرر هذا مرة و طبعاً او مرتين ثم لم يقض فلم يدرس وحده بوحده فكانت النتيجة أن ينتزم الأبد يعني فترة الانتظار كان يستغرب او يع... يعاتب نفسه يعني ما هذا الطفل بسبع سنوات أعقل مني أفهم مني أكثر إدراك مني فخلال هذه النقاش او خلال هذا النقاش وانتظار الإبن كان يعيش فعلاً فترة سراء أدت إلى أن يعني يؤمن أو بمعنى أدق يسلم أو يدخل في الإسلام من جديد منها المكتبة وحلقات تحت ذلك القرآن. أنا أقول تسجيل ابنك في حلقة تحبير القرآن ومع شباب الصالحين في مكتبة أهد عندي من أن تترسوا في المدرسة لا أقول أنت تترك المدرسة يترك المدرسة. لا لكن البعض عندما يعني يقول وأبنه من أبراح الحلقة اليوم ما جدا ما أبغى أروح للزمالاء في المكتبة آدي جدا لا هنا الجوانب التربوية في الحلقة والمكتبة أكبر وأعظم تأثيرا من المدرسة ولذلك لو أصررت على أن تجعلهما على الأقل متعادلين لرأيت ثمرة عجيبة جدا وبالتالي فعليك أن تعي مسألة أن الأبناء ينبغي أن يفطهوا أن الحلقة والمكتبة على الأقل في درجة متوازية مع المدرسة إن لم تفوقها الثاني أن نقبلت ليها البيت الإسلامي بيوتنا أيها الأحباب بيوت غير يعني لم تصمم تصميم إسلامي التصميم الإسلامي ينبغي لأنه هو عامل من عوامل التربية عامل كبير من عوامل التربية وبالتالي هو عامل أساسي من عوامل التربية ومثلا البيت الآن بصورته الحالية الإبن في, في الشباس يطلع على الجيران والجراء يطلون على البيت وهذا ينظر لهذا وهذا ينظر لهذا فوسائل وسائل الفساد الإنسان يضع التليفونات في كل مكان في كل غرفة أليب معها تليفونه والبنت معها تليفونه ما بوسيلة تربوية الشيطان حريص وقوي فعمل تتعب تربويا لكن ربما يهدم الجانب التربوي في لحظات لأنك تفرق في التصميم السليم للبيت فلكن الصالة هي ذات التليفون في الصالة فقط في المطبخ مثلا غير ما بي تليفون قد يضطر الإبن يأتي ويكلم لكن على مرأة ومسمع من فيكون هناك نوع من المراقبة وبالتالي تكون ضبطة القضية التربوية داخل المنزل طبعا الصديق الناصح مرنا عليه هو قضية الأجهزة في البيت لابد أن تكون أجهزة مؤتمنة حتى لا تؤثر وتفسد عليك ما بنيته فعندما تدخل أجهزة فاسبة أو تحتوي على يعني في جزء كبير منها على فساد مميز فإنك في هذه الحالة تهدي ما بنيت وتفسد ما فعل والجانب المهم وأهم شيء في الوسائل المعينة على التربية الجادة الوقت الوقت أيها الأحبة هو الأصل في مسألة في نجاح التربية او فسادها فعليك دوما ان تجعل أب اولادك من من امتلأت اوقاتهم بالامور العملية لا يلزم لذلك ان تكون جدية على اطلاق لكن على الوقت جدية هو مبارك. لكن اذا جعلت هناك وقت فراغ يجي خلفي يقول وشي سوي وشي افعل ماذا اعمل ما عنده وقت لكن ما عنده شيء يعمل عندما يتغافلت يخرج الشارع عندما يتغافلت يذهب إلى الجيران يذهب الى كذا فتنشع علاقات سيئة او جوانب تربوية سيئة فتكون الثمرة يعني اه عليك فتحاول ان تصلح فلا تستطيع ان تصلح طبعا جاءتنا رسالة تقول انتهى الوقت وبقيت لدينا جملة من المحقات التربوية قل من يفهم التعامل معها لعلنا نسارقها مسارقة اثناء عرض الاسئلة بدون ان يشعر المقدم و نكون بذلك قد استكملنا كل فروع المحاضرة ان شاء الله. شكر الله لشيخنا هذه الكلمات الطيبة في هذا الموضوع المهم. والحق ان هناك اسئلة مهمة كذلك وهي تلامس واقعا نحتاج التوجيه من فضيلته فيه. و كثير من الأسئلة في الموضوع ذاته وقبل أن أطرح الأسئلة كذلك عدد من الأخوة يشكرون لفضيلة الشيخ مجيئة ويطلبون منه وفقه الله تكرار هذه الزيارة مرات عديدة لحصول الفائدة في زيارته أما الأسئلة فهذا سؤالان في قضية واحدة في عرض مختلف يقول الأول فضيلة الشيخ إن الصرح الحديث بالتربية الآن يقضي بضرورة التربية الذاتية والرقابة الذاتية والحد والإقلال من الرقابة الخارجية وهذا ما تفرضه معطيات العالمة التي بدأت تنتشر في جسد أمتنا مؤثرة سلبا فما تعليق فضيلتكم والآخر فضيلة الشيخ أقول فضيلة الشيخ تابك الله ذكرت ضرورة متابعة الإبن من حيث تستيش بعض أراضي الخاصة ومحفظته وغير ذلك ويظن السائل أن هذا الفعل قد يكون مخالفا للشرع داخلا في عموم قوله تعالى ولا تجسسوا ثم إن هناك طرقا للمتابعة غير هذه الطريقة لأن هذه الطريقة قد تحدث فجوة بين الابن وأبيه بما يفعله الأب مع ابنه وخاصة أن الإذن قد يشعر بنزع الثقة وزرع الشك ويطلب كذلك التعليق على هذا الترحيب وأشأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على تترار هذه الزيارة لتعمل فائدة أما الوقفة الأولى أو الإجابة على التساؤل الأول فيما يتعلق بقضية الرقابة الذاتية طبعا يعني تعويد الإبن أو بمعنى دق تربية الإبن على الرقابة الذاتية أصل. أصل لكن متى يتم هذا؟ متى يتم هذا؟ يتم هذا عندما يعني تنشئ الإبن على استيعاب وفقه مسألة الرقابة الذاتية لكن عندما يولد الإبن ويصير عمره سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات هل تتركه يعني يربي نفسه عن طريق الرقابة الذاتية؟ الإبن في هذه الحالة هو متلقي هو متلقي يريد ان يتلقى من أي انسان يعني حوله او بمعنى ادق أي شيء يؤثر فيه سواء انسان او غير ذلك اذا هو متلقي فانت عندما تجعله يتلقى بشكل متواصل ثم يكتمل اسلوب التلقي أو شبه يعني يكون مكتمل بالنسبه لك عند ذلك تبدا في بذر مبدأ التربيه الذاتية التربية الذاتية تكون مبنية على ماذا على القواعد التربوية التي أفصلتها لدي لأنه كيف يربي ذاته على لا شيء على بدون قواعد مثلا أنت الآن تريد الأبن أن يتربى على أن الغناء حرام مثلا طيب أنا أريده أن يتربى على أن الغناء حرام منذ الطفولة لكن أنا ما أخبرت أن الغناء حرام ولبينت أبدا أن الغناء حرام نهائيا قلت أنا أريد طفلي أن يربي ذاته بذاته طبعا الإبن سينشى ويرى الناس كلهم أو غلبهم أو كثير من الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن أكثر من في الأرض يغلوك تجدهم يعني يستمعون إلى الغنى إذن هو سيرى أن الناس على صواب إذن كيف ينقذ ذاته وهو لم يعرف قاعدة أن الغنى حرام لم يعرف قاعدة أن هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا مفروح وهذا ينبغي وهذا لا ينبغي متى يعرف هذه الأشياء إذا كونت القاعدة؟ فأنت لأن تكون القاعدة ثم تجعله بعد ذلك يربي نفسه ذاتياً أنت بنفسك لا تستطيع أن تنقذ نفسك ذاتياً إلا بعد أن تكون القاعدة أنت لأن تريد أن تتعامل بالبيع والشراء في مسألة معينة في مسألة تقصيد ولا مسألة مدينة ولا مسألة تجد تروح تسأل فليش ما عملت نفسك نقداً جعلت المسألة نقد ذاتي لأن القاعدة عندك في هذه غير موجودة أو ضعيفة أو مشوشة فتريد الآن أن تكون قاعدة من مصدر موضوغ تزهم على الشيخ خلال واشتراك الشيخ في كذا وكذا قال لك والله هذا الحكم فيها كونت القاعدة خلاص إذن أنت تنقذ ذاتك فإذا فعلت ما يخالف فتحس فعلاً بالإثم بتأنيب الضمير إذا لم تفعل تحس بالراحة ليش؟ لأنك نقدت ذاتك لكن بعد أن كونت القاعدة. أما الشق الثاني في هذا المقام وهي قضية أن هذا أي المراقبة التفتيشية للأبناء قد يودي إلى وجود الانفصار بين الإبن والأبناء والآباء ويؤدي إلى يعني إشكاليات أقول قد يؤدي نعم قد يؤدي لكن ألا ترى أن المصلحة مقدمة في هذا المقام؟ ألا ترى أنك ينبغي أن تكون يعني كيساً فطلاً حذرا ذكياً المعين عندما تتعامل بهذه الأسلوب مع ابنائك؟ ألا ترى ان هذا الأسلوب يطبق في المدارس كذلك؟ الآن المدرسة يتبع بين فترة وفترة وفتشون الشنط يتبعون أدوات الطالبات والطلاب فيجدون أشياء معينة هذه الأشياء المعينة يربى عليها الطفل أو يتربى عليها باستمرار لكن اذا كشف الطفل وذهب به الى المرشد الطلابي وعرف بالمشكلة وناصحه ربما يعني ينقطع الانحراف من هذه اللحظة فانا اقول المدرسة تفعل هذا الفعل وانت تفعل هذا الفعل اذا ستوجد في نهاية المطار يعني جوانب تربوية ولو علم الابن لا لو علم الابن بهذا الجانب ففعلا يكون هناك نوع من الثورة عليك او الغضب وغير ذلك فعليك ان تفهمه صراحة. اخوي أنا حريص عليك يا بني وأنا كذا وانا ارغب في مصلحتك ولا ان هذا من باب المصلحه ولا يعني ترق في الجو كثيرا ويقوم في ذلك ان شاء الله ولعله يكون في ذلك ناتج حسن نعم يقول فضيله الشيخ إن كثيرا من الزوجات والامهات لا يدركن الطرق الصحيحه في التربيه أو ربما تكون الام غير صالحه والأب لا يستطيع التربية علي وحده خاصة وأن الأم تلازم الأبناء أكثر من الأب فكيف تحصل التربية الصحيحة والوضع هكذا طبعا أنا ذكرت قبل قليل أن الخلل أن عند لدينا خلل تربوي كبير يعني مفاده أنك تشعل النار ثم بعد ذلك تقول من يطهر من يضحوها أنا أقول لماذا تشعل النار الآن؟ فأنت الذي تسبب الرسول عليه وسلم عندما يقول تنكح المرأة لأربع ثم قال تظفر بذات الدين أراد أن يعالج هذه المشكلة عندك عندما يقول المصطفى عليه السلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة يريد أن يناقش هذه المشكلة عندك أو يؤصل هذه القاعدة لديك لكن عندما تفرق في هذه الجوانب عند ذلك لا بد أن تقف التمر المرة ولا بد أن تتعب ولا بد أن تعيش يعني أوضاعا مضاعفة من الجهد المبدون لتصحيح المسار فالمسار هنا يعني مسار فيه انحراف فيحتاج منك الى مضاعفة الجهد حتى تصلح هذا المسار ولذلك تحتاج الى جوانب تربوية متعلقة بالزوجة فعليك ان تربي زوجتك عليك أن تدربها على الجوانب التربوية حتى بعد ذلك يكون هناك أسلوب تربوي للأولاد لكن إذا لم تستطع أن تربي زوجته وأنت على منهج الصالح فالأولاد سيعيشون امتصاماً في التربية يعني صلاحاً من جانب وفساداً من جانب ويكون في ذلك يعني خلل تربوي عجيب جدا لذلك أنا أقول عليك أن تسعى ساعياً جاداً فيما يتعلق بتربية زوجتك وألا تكرر هذه المسألة أو المشكلة التي حصلت عليك مع أبنائك فتبدأ في السعي للحصول على امرأة صالحة لابنك فلان حتى لا يتكرر الخطأ والسعيد من العظة بغيره والشقي من كانت العظة بناس يقول فضيلة الشيخ بعض من فيهم سماع الخير يقولون إنه لا بد في هذا الزمن من وجود بديل للأولاد كالأشرفة أشرفة الفيديو التعليمية والبليستيشن فما رأيكم في هذا النوع من التربية أفيدونا وجزاكم الله خيرا هذه المسائل لهوجود مثل ما قلت أنا وجود الحاجات أو الرغبات عند الأولاد لازم من ووجود الفراغ عند الأولاد لا بد من إشغاله لأن الفراغ إذا لم مشغل بخير شو شغل بشغل والبدائل عن الشيء المحرم موجود موجوده وبكثرة. لكن وما ذلك كل بديل حتى لو كان مباحا قد يؤدي لغدات فعل عكسية. ولذلك لقد من وجود البديل مع وجود الضغط. مع وجود الضغط له. مثلا عندك فيديو, فيديو فيه اشرطة تعليمية اشرطة اربوية اشرطة معينة يعني كلها يعني اه لكن هل تجعل الإبن ينظر إليه منذ يخرج من المدرسة إلى أن ينام؟ لا. أنا أعطيت أولادي فسحة من المدرسة إلى الظهر. بس إلى العصر فقط. لا غير. بعدها يغلق. على أساس تبدأ عندكم برامج أخرى. لأن لو مفتوح ما هو بحريص على الذهاب إلى الحلقة. لن يحرص. لن يحرص على حل الواجه. لن يحرص على كذا. خلاص عندك الفترة هذه. مما يتشوق إلى رؤية الجديد باستمرار. هذا طبعا جانب الجانب الثاني الألعاب الألعاب الكمبيوتر الذي اسمها الأخذ البلاي ستيشن ألعاب الكمبيوتر هذه المحرب ما الحرب هذا كذلك يبينها ضابط لأن فيها أشياء محرمة فيها صور فيها موسيقى فيها كذا فتحاول حضر جهدك أن تضبطها وفي نفس الوقت ترطيهم إياه بشكل دقيق وفي وق وقات محددة حتى يكون الطفل عنده تشوق لها بشكل مستمر ولا تؤثر عليه في الجوانب الاخرى صحيا او ماديا او بدنيا او حتى دراسيا او غيرا ويكونون في تشوق لها وهذه بدائل انا اقول يعني لعلها مناسبة ان شاء الله وهناك بدائل اخرى لعل الوقت لا يسمح به عرضي ايها الاخوة دا هامنا الوقت وبين يدي العليز من الاسئلة لكن لعلنا نختم بهذا الطلب من بعض الاخوة بأن يحيلنا فضيلة الشيخ إلى بعض الكتب أو العشرة التي يمكن أن تساعدنا بصورة مبسطة إلى كيفية التعامل مع الأبناء في مختلف الأعمار طبعا الكتب التي تتحدث عن قضايا التربوية كثيرة ومتعددة وأشرت طبعا إلى حدها قبل قليل تربية الجادة ضرورة محمد الدويش هناك كتاب بصمات على ولدي لطيبة اليحية هناك كتاب من مجلدين تربية الأولاد في الإسلام عبد الله ناصر علوان رحمه الله هناك على ما أعتقد كتاب تأثير يعني الخادمات والسائقين على الأولاد وتأثير كتابين وسائل الإعلامي على الأولاد للدكتورة عنبرة الخالبي كذلك كتابين جميلين هناك أشرطة للقطاع المتعددة في جوانب التربية وجوانب التربوية آه هناك أشرطة لك لا يتقرأ عنوينها بالضبط حول تربية الأولاد الشيخ محمد النجد والشيخ إبراهيم الدويش يعني أنت لو تذهب وتقلب منه وتقول أعطني كل الأشرطة التي تتحدث عن تربية الأولاد بشدة صورها وتأخذها وتنتقي منها ما تشاء موجودة وبكثرة والوصول إليها سهل والكتب كذلك الوصول إليها سهل يعني على الأقل إذا كنت أنت لا تستوعب للعنوان لكن غيرك ممن يدير المكتبة أو التسجيلات من خلال المعايشة والممارسة يعرف هذه العنوين وبالتالي يدلك على ما تحتاج إليه هنا اعلان ايها الاخرى من مكتب الدعوة بان فضيلة الشيخ الداعية احمد بن حمد الصقيوم سيكون متواجدا على هاتف المركز بعد مغربي كل يوم ثلثاء للاجابة عن اسئلة السائلين على هاتف المركز ستة اثنين اربعة الله جل وعلا أن يجهل المثوبة الشيخ ولكم جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض